في القراءات بعض القراء زي السوسي بيقولها النخوص زوجة يبقى بيضغم السين فيه ازاي المطلق اللي هو عكس الصغير يبقى الاول هو المتحرك والثاني ساكن زي كلمة يشكر الشين مع الكاف الاول, الاول فيه متحرك والثاني ساكن الحكم ممتنع الاضغام وجوب الاضهار عند جميع القراء برضو مظهر عند جميع القراء بالنسبة للمتقاربين قلنا الحرفين متقاربين تقاربوا في المخرج والصفة زي كما اتملنا حرفان لذ... او لذين يتقرب مخرجا دون الصفة واضرب الراء مع الباء او حرفين لذين تقرب وفي الصفة دون المخرج زي الراء مع الواو يفت... مثلا يفترون برضو فيه منه صغير فيه منه كبير فيه منه مطلق ان يكون الحرف الاول في الصغير ساكن والثاني متحرك مثال من رزق حكمها من رزق فيه بالنسبة ليه اللي هي النون مع الراء. اللي بيقول لك هنا يعني يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك مسائل متفقة على وجوب إضغامها وجوب الإضغام يعني زي مثلا كلمة أنون في أحرف يرملون خلي بالك إضغام في رمل بيقولك إضغام كامل نحو من رسول أنون مع الراء من رسول من رسول إضغام ناقص في أحرف الياء والواو نحو مي يعمل الغنة مزايت موجودة مي يعمل أصل الغنة موجودة هو يبقى عشان كده بيسميه إضغام مدام موجود أثر الحرف الأولاني يبقى عشان كده بنسميه إضغام ناقص عدا النون مع الواو طيب ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم الحكم فيهما إظهار لرواية حفص لأنه بعد بعض القرآن الأخرى تقولها ياسين والقرآن إحنا عند حفص ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسترون اللهم الشمسية مع 13 حرف خاص بها إضغام كامل نحو الشمس الناس أحرف اللام مع الشين الشمس الناس التين أحرف اللي هي حطي اللام على أحرف اللغة العربية اللي بتظهر اللي هي بتضغم فيها اللي هي حرف اللام الكبير أن يكون الحرفين متحركين زي كلمة مثلا إيه بالنسبة عند حفص من أقرأ مثلا وذاريات ذروة التاء المكسورة مع الذال المفتوحة الحكم الإظهار عند حفص لان عند بعض القراءات العشرة في بعض الناس هتعمل فيها ايه؟ اضغام وكذلك المطلق المطلق قلتلكو يبقى العكس المتحرك هو الاول والساكن هو الثاني متحرك الاول والساكن ولذلك انا ماجي اقرأ بالنسبة ان يكون حرف الاول متحرك والثاني ساكن الحكم برضو الازهار وانتوا شايفين ان المطلق كله حكمه ايه؟ بالنسبة عند حرف حكمه الازهار بالنسبة لي اللي هو خلي بالكو بتاء اللي هي بالعلاقات تبع اللي هو المتقاربين. بالنسبة لي الحرفين اللي هم متقارب. بالنسبة لي المسائل اللي احنا ذكرناها في اللام من قل ورب وبل مع الراء إضغام كامل. قل رب بيزدني علما. ده إضغام كامل. بر رفعه الله إضغام كامل. مش ما فيش عاد بتظهر الراء عند الراء عند اللام عند السكت. عندما نقرأ عن اللي بل بنسكت ونقول بل يبقى اللم بتظهر بل رانا لان هذا الحرف اللم مع الراء قد يضغم عند قراء آخرين ممن ممن ليس له سكت عند هذه الكلمات وكذلك القاف مع الكاف ألم نخلقكم مما إمهين لها وجهين اضغام كامل وخلي بالك لما تيجي تقول لحفصة لها وجهين اضغام كامل وهو المقدم في الأداء يبقى ازاي مدام اضغام كامل يبقى شيري خالص اصل الاستعلاء في القاف تقولي الم نخلقكم نخلقكم كف على طول بعد بعد اللام اما اضغام الناقص تقرأ هكذا نخلقكم القاف بدون قلقلة يبقى اصل الاستعلاء باين في الاضغام الناقص ثم الكاف وقيل الاضغام الكامل وهو المقدم طيب النقطة الاخرى مسائل متفق على اخفائها انهم محروف الاخفاء عند القاف والكاف زي كلمات وان كنتم من هي حروف الاخفاء اللي انتم اللي احنا متفق او النون مع حروف الاخفاء اللي انتم عارفينها عدا القاف والكاف نحو وان كنتم خلي بالكم من حرف اللي هي النون مع الكاف دي ان كنتم الحروف اللي هي النون مع حروف الاخفاء عدا القاف والكاف لان حروف القاف والكاف دول يا جماعه لما بنيجي نقراها حتى لما تيجي تسمعيها مع الشيخ الحصري تحسي انها شبه ايه واحنا بنقرأها شي بهم اظهارها لانها قريبة من حروف الازهار يعني ما يجي يقرأ وإن كنتم بقولها وإن كنتم مسائل متفق على قلبها النون اللي هي الباء النون مع اللي هي بعدها إيه الباء أم بهم بالنسبة لحراء العلاقات الحروف المتباعدين اللي هو مدام متباعدين يبقى كل واحد يظهر شخصيته ويظهر صفاته زي كلمة أنعمت النون مع العين زي ما سبق سبقنا احنا قلنا نوعنا المخرجة فين والعين فين بعد المسافة مخرج من أضل أنه مخرجة فين والهمزة أقصى الحلق مستهزئون الهمزة ازاي في أين ازاي مخرج ازاي في المقدمة ثم الهمز الهمزة في أقصى الحلق وهكذا ولذلك بيسمى صغير أو كبير أو مطلق والصغير الحكم الإظهار إلا زي ما قلنا في مسألتين متفق على الاخفاء فيهما النون مع القف والكاف وانقلبوا أنكاثة ما أنهم إيه فيهم بعد يعني وأيضا بالنسبة للكبير وأنا بقرأ الكبير بقول زي مستهزئون الحكم ممتنع الإضغام يعني ما دام ممتنع الإضغام يعني مظهر وكذلك عند المطلق زي كلمة قول القف والواو الأول متحرك القاف الواو تأساكنة القاف والواو الحكم برضو ممتنع الإضغام وجوب الإزهار. يعني ولذلك هذا ملخص لحكم اللي الاحكام او علاقة الحروف بعضها ببعض بالتالي انها النهاردة الدرس ان شاء الله يكون واضح وسهل وميسر باذن الله شايفين انه بالنسبة للي هي ملخصه انه يئمة صغير يئمة كبير يئمة مطلق يئمة صغير يبقى الاول ساكن والتاني وتحرك يئمة كبير يبقى الكبير اللي هو في في شغل كتير يعني الأول متحرك والثاني متحرك يأما مطلق يبقى عكس الساكن عكس اللي هو الأول اللي هو عكس الصغير يبقى الأول متحرك والثاني ساكن وده تشايفين عند حفص معظم اللي هو المطلق وال وال الكبير شايفين إنه هو معظمه إيه منتهي الاضغام او معظمه فيه اظهار الا بعض عند بعض القراء او في قواعد او شواز المفروض ان اللي هي القواعد دي نكتبها كده في نقطتين ثلاثة بحيث ان انت تطلعي من ملخص النهارده الموضوع ايه اللي هو مط... ايه اللي هو مضم دائما وايه الاشياء المستثناء وايه هي الاول كلمه نخلقهم عند حفص كام وجه واللي هي الكلمات اللي عند حفص فيها اكثر من وجه زي كلمة مثلا إيه؟, ايه عندما تقراي كلمة تاملنا فيها ايه وفيها ايه لان ممكن تسالي هذا السؤال ما دام انت خدتي احكام التزويد كاملة بإذن الله في أي سؤال في درس اليوم إن شاء الله أسأل رب سبحانه وتعالى أن يعلمني يعلمك يا رب العالمين ويزيدنا علما ولحقنا بالصالحين في أي سؤال النهاردة إن شاء الله ولا نختم بإذن الله وبيطرى نسينا القراءة والتصحيح ولا ما زلنا بنقرأ وبنسمع اللي هو القراء ولا سبنا الشريط المعلم ولا سبنا سمعنا للشيخ الحصري أو الشيخ عبد الباصد أتمنى أتمنى ان يكون قراءتنا قراءة صحيحة، مع احساس بالقراءة، ما بقى شيء فقط بتطبيق الحروف، ما عندناش احساس لان القرآن اللي احنا بنسعد بيه القرآن اللي احنا بنسعد به، القرآن اللي إحنا بنسمعه، وبنقرأه صحيح، وبيجري في كل خلية من خلايانا، يعني بتستمتع كل خلية من خلاياك بيه سماعك للقرآن، مجرد حروف واتقن حروف فقط مش هتستمتع بالقرآن ولا هتشعر بسعادة بالقرآن. لشان كده أنا أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم أن يعلمني ويعلمكم القرآن نقرأ كما يحب ربي ويرضاه نقرأ كما يحب ربي يرضاه حتى إذا جاء ذلك اليوم الذي نلقى الله فيه سبحانه وتعالى فيقول ربي لي ولكم اقرأوا ورتلوا وارتقوا أو يقال لكم أنتم مكانكم مع السفر الكرام البررة وأقول لكم أحبتي لا يكون ذلك إلا بالسعي ولا تنسوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ما تنسوش ان كل شيء عايز فيه زيادة يحتاج إلى عمل كل شيء تريد الزيادة فيه يحتاج إلى مثابرة كل شيء تحتاجي فيه او تحبي فيه النجاح يحتاج إلى عمل وإلى صهر وإلى جد وإلى همة عالية وإذا كان ذلك الأمر يتعلق بأمور الدنيا فكيف بأعظم شيء يتعلق به قلبك وهو القرآن العظيم عرض القرآن على قلبك وإذا وجدت نفسك تحب القرآن وعايز تستزيد فيه ويتعلق قلبك به وبتحب القرآن حب إليك من الماء البارد على الضمأ أعلمي تماما أنك تحب الله لأنك تحب كلام الله وإذا جاهدت فيه أعلمي أنك تجاهدي في الله وإذا فترة عملك فيه وقل عملك وكان ذلك اخر شيء بتخديع الهامش اعرف ان انت كعمرة ما تزيد القرآن يا حبائي ليس له شريكا كلام ربي ليس له شريكا ابدا ولذلك اسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم المزيد نريد ان نقرأ عليكم اليوم انا ما عنديش مانع النهاردة اسمعكم النهاردة ان شاء الله عشان كمان انا خايفة تكون الفترة الغيابة عنكم حصل تغيير ولا حصل فيروس ولا اي حاجة نسأل الله لنا العفو ولا عفية. بس يا رب ما يكونش حصل اي شيء ان شاء الله في القراءة يعني انا عايزة ان بعد ما سمعتوا كل القرآن كده في شهر رمضان اتمنى اني بعد ما سمعنا كل القرآن ده وختمت كم ختمة, ختمت ختمة اسأل ربي كده ان يكون ان شاء الله كل يوم ختمة لكم بعد ده كله ان شاء الله عايزي النهاردة استمتع بقراءتكم بعد ما استمتعت بقراءة بسماع الشيوخ كده ما شاء الله الافاضل نفسي استمتع اليوم بقراءتكم جزاكم الله خيرا كثيرا تقبل الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مني ومنكم صالح العمل وجعلني وإياكم ممن جاهد في الله حق جهاده وجعلني وإياكم ممن أحب القر� وأحب كتاب الله سبحانه وتعالى وزاده ربي به علما وزاده ربي به عفعا وزاده ربي به سبحانه وتعالى قربا صلى الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلب يقلبكم يا رب العالمين وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يسعدني وإياكم بسماع القرآن وبتلاوة القرآن وبالزيادة في كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابهم ننا وجل أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء ليل أطراف النهار على نحو يرضيك عنا اللهم اسعدنا بطاعتك ولا تشقينا بمعصيتك اللهم اسعدنا بطاعتك ولا تشقينا بمعصيتك اللهم اسعدنا بطاعتك ولا تشقينا بمعصيتك واجعلنا من عبادك يا ربي الذين استمعوا القول فاتبعوا واحسنوا واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك الامنين واجعلنا من عبادك الخاشعين واجعلنا من عبادك المخبتين واجعلنا من عبادك الأواهين واجعلنا من من عبادك الذي أحببتهم يا رب العالمين اللهم حببنا إليك اللهم حببنا اليك اللهم حببنا اليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين واجعلني يا رب وإياكم من أحب خلقه عندك اللهم اجعلني وإياكم من أحب خلقه عندك اللهم اجعلني وياكم من أحد الخلق عنده يا رب العالمين واجعلني وياكم في هذه الساعة المباركة من سعداء الدارين واختم لنا بالصالحات أجلنا وارحم والدين كما ربينا صغارا اللهم ارحمهما كما ربينا صغارا اللهم اجزهم عنا خير للجزاء يا رب العالمين اللهم اجزهم عنا خير للجزاء واجزي عنا كل من حلم من علمنا حرفا واجزي عنا كل من كانه هفض علينا وتجاوز عن سيئاتنا. وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين واجعلنا يا اكرم الاكرمين ممن قرأ كتابك فرقى واجعلنا ممن قرأ كتابك فعمل واجعلنا ممن قرأ كتابك فسعد في الدارين واجعلنا ممن شغل بالقران عن سواه واجعلنا ممن قرأ القران فارتفع في درجته العلا يا رب العالمين قل قول هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا الحسن استمعكم يا أخواتي لا يصدقوا إن شاء الله نكمل طيب طب أنا كنت أتمنى النهاردة يعني كنت فعلا فعلًا كنت مشتقة جدا أسمعكم اليوم لكن اللي حصل إن عندي الغرفة فيها مشكلة يعني عشان أفتح الغرفة التانية اللي أنا اللي أنا أسمعكوا فيها فيها مشكلة فان شاء الله بإذن الله يعني يبقى في إصلاح إن شاء الله النهاردة بإذن الله وبعد كده أسمعكوا الأسبوع القادم بإذن الله كلي أعزز صغيري لكم واتمنى ان شاء الله ان نكونوا مع فيه زيادة يا رب العالمين فان شاء الله مع زيرة في الأسبوع القادم ويكون ان شاء الله تصلحت الغرفة بإذن الله جزاكم الله خيرا كثيرا رقنا لكم في الأسبوع القادم بإذن الله السلام عليكم وحمد الله وبركاته